ثمَّ عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَعْرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتِينَ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ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 يُلَالًا وَلَا لَبِثْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اُنْذِرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ كَيْفَ كَانَ عاقبة المكذبين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 وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أضير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم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 انه لا في حظ ويوم نشر جميعا ثم نقول للذين انشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون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 وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْطَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرَى وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سَعْطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ولور على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا وربنا قال العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا شاء ما يزرون؟ وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، وللدار الآخرة خير للذين يتقون. أفلا تعقلون؟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 ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يجعله على صباق مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناه بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاء بأسنا تضرعوا ولكن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 كيف نصرف الآيات ثم هم يصطفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل نهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين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 وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضه ببعض ليقولوا ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أهؤلاء أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم فتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء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 ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويوسل عليكم حفظه حتى إذا جاحدكم الموت تُرْسِلُ رُسُلَنَا هُمْ لَا يُفَرِّقُونَ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَشْرُ الْحَاسِبِينَ قُلْ مَن مِنْ ظلمات الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تضرعا وخفيا لإن أن يا قل الله ننجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من 114. ويذيق بعضكم بأس بعض 115. كيف نصريف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ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 من حسابهم من شيء ولكن ذكرا لعلهم يتقون وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغروتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تُبَسَلَ نفس بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ اللَّهُ خَدْمَةً مِنْهَا أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب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 وَيَوْمَ نَقُولُ لَكُمْ فَيَكُونَ قَوْلُ الْحَقِّ وَلَوْ هُوَ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ فِيهُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ وإذ قال إبراهيم لأبي آزرا تتخذ أصناما آلها إِنِّي أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إِبْرَاهِيمَ ملكوت السماوات وَالْأَرْضِ وليكون من الموقنين لَمَّا جَنَّ عَلَيْنَا اللَّيْلُ نَرَى ثُكْبَانَ قَالَ هَذَا فَلَمَّا قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا فَلاَ قَالَ لِئَلَّا يَهْدِنِي رَبِّي من القوم الضالين فلما رأى الشمس باذرة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشير بطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين يا ربي كل شيء علم فلا تتذكرون وكيف خاف ما شئتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله, بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانه بظلم إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا ذَكِيًّا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن ذُرِّيَّتِهِ وكذلك نجز المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كلهم من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلًا فضلنا على العالمين ومن آبا بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشرقوا لحبط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 119. ويجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا 110. ما لم تعلموا ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك صدق الذي بين يديه ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي الي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى إذ الظالمون في ومات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا اليوم تجزون عذاب الهول بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم مَا وما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فانا تنفكون فالق الصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا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 خرج منه حب متراكبا ومن النخل من طلعيق ونودانية وجنات وجنات من أعنب وزيتون ورمال مشتبيه وغير متشابه اسمر و ينعم ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء جن و وخرقوا له بنينا وبنات بغير علم سبحانه وتعالى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 وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب وفدهم وبصرهم كما لم يؤمنوا به أولم روت ونذرهم في طغيانهم يعملون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن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 مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجره صدار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله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 وقد من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا, ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا الحكيم العليم، وكذلك نوال بعض الظالمين بعض بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس يا لم يأتيكم منكم يقصون عليكم آياتي.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 فاعمل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحورث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَنْ كَانَ لشركائهم فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يُصِلُ إِلَى شُرَكَائِنَا سَاءَ ما يَحْكُمُ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عليهم دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فذرهم وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هذه محروط حجر لا يطعمها إلا من نشأ بزعمهم وأنعام حرمة بُهورها وأنعام لا يقرن اسم الله عليها لا الله عليه سيجزيه بما كان وقالوا وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا على عَلَى أَزْوَاجِنَا وإن يكن يَكُنْ فهم فيه فِيهِ سيجزي وصفهم سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ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 وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كنوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان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 تنبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قلنا الذكرين حرمام الأنسيين أم اشتملت عليه أرحام شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليوضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنذير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اغطر غير باغ ولا عاد فإن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 وَإِنَّ لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوا فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رحمة واسعة وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا شركنا وَلَا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 وَدُنُ وَرَحْمَةٌ لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ بَارِحًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 ما أمرهم إلى الله ثم ينبئه بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا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 الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم ليبلوكم فيما اتاكم ان ربك سريع العقاب وان انه لوخور رحيم